الله الرحمن الرحيم الله على محمد من والمجيئة الطاهرين الله أمام الله الله أمام الله الرحيم الرابع أن يكون معنى السبعين هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي ولكن لا بمعنى أنه معلول له بل بمعنى ان الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به هو الواجب النفسي باعتبار ان الامر بالمقدمه والبعث نحوها والبعث نحوها انما هو لغايه التوصل الى بها الواجب وتحصيله انتهينا في الدرس الماضي من بيان ثلاثه فعام لمعنى التبعية. قلنا المعنى الأول أن يكون المقصود بالتبعية هنا الوجود بالعرض، وهذا يعني أن الواجب الحقيقي واحد وليس اثنان. المعنى الثاني للتبعية أن يكون المقصود بالتبعية هنا. وصرف التاخر المعنى الثالث التبعيه بمعنى الترشح يعني ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي كما يترشح المعلوم من علته وكما ينبع الاثر من مؤثره التكويني الا ان المصنف اشكل على هذه المعاني الثلاثة المعنى الرابع للتبعيه و ما يختاره المصنف يقول ان يكون المقصود بالتبعيه هنا الترشح لكن ليس كترشح المعلول من علته بحيث يستلزم ان الواجب النفسي يوجد يوجد فيكون عله فاعليه للوجوب الغير لا ليس بهذا المجد. نحن نقبل ان الوجوب الغير مترشح من الوجوب النفسي لكن هذا الترشح بمعنى اخر بمعنى اخر هذا الترشح بمعنى أن الواجب النفسي ليس علة وإنما يكون محركان وداعيان وضاعتان فقط لهذا النفسي ليس علة إذا قلنا النفس علة للغير هذا يستلزم أن الذي أوجد الغير هو النفس لا نحن نقول هنا بمعنى آخر صحيح الوجوب الغير مترشح من الوجوب النفسي لكن هذا الترشح بمعنى ان الوجوب النفسي محرك وداعي فقط بهذا المقدار لا عله معلوليه لا محرك وداعي كيف نقول بهذا بهذا الفرق نقول المقصود من الوجوب الغيري حقيقه هو الوجوب النفسي الوجوب الغيري آلة وطريق موصل إلى الوجوب النفسي لذا الوجوب النفسي لأنه يتوقف تحققه خارجا على أصول الغيري هذا التوقف يكون محركا وداعيا للمولى للمولى ليأمر بالغير ليأمر بالغير وليس أن التفت وليس أن النفس عله بحيث يكون هو الموجز في الدرس الماضي قلنا الوجوب الغير معلول ليس للوجوب النفسي وإنما هو معلول للشوق فالوجوب النفسي لا يقع حتى في سلسلة علم الوجوب الغيري فضلا عن أن يقول هو علم له لا هنا قلنا الوجوب النفسي مع الوجوب الغيري معلول لكن للشوق المولى يشتاق المولى يشتاق إلى النفس، فيشتاق إلى كل ما يتوقف عليه التحقق النفسي فهنا الغيري معلول للشوق. هنا نقول الغيري محرك محرك من النفسي فالنفسي يكون محرك فقط يعني داعي داعي لا تلعب من دابة تشريف طحيب أنا أريد أريد عزمت على زيارة السيد مثلا أنا على كل حال ظاهر على كل حال ظاهر لكن إذا سمعت أن عنده مجلس حسين تعزيه لأبي عبد الله الحسين أنا رايح بس التعزيه تكون محرح تكون داعي للزهر هنا نقول الوجوب النفسي ليس علة إنما هو المحرك للوجوب الغير لماذا؟ لأن الوجوب النفسي لا يتحقق خارجا إلا بالغير هذا التوقفي تكون محركا وداعيا لأن يأمر المولى بالوجوب الغيري فالترشح هنا ليس بمعنى أن النفس موجد لا بمعنى أن النفس محرك وداعي فقط بهذا المقدار لأن غرب المولى هو النفسي لكن تحقق النفسي موقوف على تحقق الغيري فيكون الغيري طريقا وآلة وموصلا إلى الوجوب النفسي فالوجوب النفسي توقف تحققه على الغير يكون هو الضاعث هو الداعي للأمر بالوجوب الغير هذا واضح المعنى ما أعطي شيخنا انفرقين بين الاثنين أو لا هناك في الثالث كنا نقول علية ومعلولية يعني النفس موجد هنا نقول لا النفس محرك وداعية اكثر فقط وليس علّ حتى يكون هو الموجد لا هنا الوجوب النفسي هو المحرك للأمر بالغير ففي الواقع هنا النفسي لم يوجد لم يوجد الوجوب الغير إنما هو المحرك لأن يأمر المولى بالوجوب الغير لأن غاية ما يراد من الغير إثبات تحقيق النفس غاية ما يراد من الوجود غاية ما يراد من الوجود الغيري غاية ما يراد تحقق الوجود النفسي في خارج المطنف يقول ويؤيد ما نقول من أن المعنى هو هذا للتبعية ارجعوا إلى تعريف الغير الغير في ماذا قالوا الغير ما وجب لأجل واجب فإذا الغير اله وطريق لتحقق واجب آخر ذاك الواجب الآخر موقوف على هذا فهذا النوع من التوقف يكون باعثا ومحركا لأن يأمر المولى بالوجوب الغيري فإذا كان الوجوب الغيري ما وجب لأجل غيره هذا يعني أنه فريق وآلة هذا يعني أنه فريق وآلة موطن إلى غيره وبهذا نقول أيضا كما أن الوجوب النفسي له وجوب حقيقي الوجوب الغير أيضا له وجوب حقيقي نعم الفرق بينهما أن الوجوب الحقيقي للنفس لأجل نفسه أما الوجوب الحقيقي في الغير فلأجل غيره فقط وإلا هذا له وجوب وهذا له وجوب وبهذا لم نقبل المعنى الأول الوجوب بالعرض لماذا؟ لأن الوجوب بالعرض يفرض وجوبا واحد فقط نحن هنا نقول هناك وجوبان أحدهما نفسي والآخر غيري لكن كلا الوجوب الحقيقي النفسي له وجوب حقيقي لكن لأجل نفسه هذا الفارق والغيري له وجوب حقيقي لكن لأجل غيري فرفضنا الوجوب بالعرب ورفضنا الوجوب الثاني وهو صرف التاخر لماذا؟ لأن صرف التأخر يفرض وجوبين نفسيين مستقلين نحن هنا نقول لا الوجوب النفسي مستقل أما الوجوب الغير وإن كان حقيقيا لكنه تابع اله وطريق للوجوب النفسي. واضح يصير؟ هذا هو المعنى الرابع للمصنف وبهذا يقول المصنف إذا ثبت أن علاقة الوجوب الغير أن علاقة الوجوب الغير مع الوجوب النفسي هي تبعية بالمعنى الرابع. ايضا نقول الوجوب الغيري تابع حتى في الاطلاق والاشتراق للوجوب النفسي ولا محذور في هذا انما خلافنا مع القسم الثالث كانوا يقولون ان العلاقه بينهما علاقه عله ومعلويه هذا لا نقبله اما انتم قلتم في الثالث ان هناك تبعيه فالغيري تابع للنفس في الإطلاق والإستراب نحن نقول نعم نقبل هذا لكن لأن النفس محرك وليس علة للغير. هذا هو المعنى الرابع وهذا هو الذي يرتضيه المصنف ودليله على هذا تعريف القوم للواجب الغريب إذن انتهينا إلى هنا انتهينا من بيان هذه المعاني الاربعه ان يكون المقصود بالتبعيه الوجوب بالعرض ان يكون المقصود بالتبعيه صرف التاخر ان يكون المقصود بالتبعيه الترشح بمعنى ترشح الغير من النفس كترشح المعلول من علته المعنى الرابع وهو مرتضاه المصنف ان يكون الغير مترشح من النفسي، لكن بمعنى أن يكون النفسي داعٍ ومحرك ودافع، لا أن يكون النفسي علة لوجود الوجوب الغيري. طبعاً طلب نفسي، ولكن على كله على الله. خذ مطلب جديد، مطلب آخر. فلن قبلنا سؤال هل للوجوب الغيري خصائص وميزات يمتاز بها ويسترق بها عن الوجوب النفسي أم لا على هذا انتم عرفتم الواجب الغيري بشيء والنفسي بشيء والتعريف الاختلاف في التعريف يستلزم حصول الفرق بينهم انتم قلتم الواجب النفسي ما هو ما وجب لأجل نفسه لا لأجل واجب آخر الغير بالعقل قلتم ما وجب لأجل غيره لا لأجل نفسه قلتم هذا هذا يعني ان هناك ميزات عند الغير ليست موجودة في الواجب النفسي المصنف يقول نعم هناك خصائص أربعة هناك خصائص أربعة يمتاز بها الغيرين ليست موجودة في النفسي أو لنقل بعبارة أخرى هناك فوارق أربعة بين الواجب الغيري والواجب النفسي الفرق الأول. الفرق الأول أن الواجب الغيري على ما فرضتموه في التبعية وهو انه مترشح من النفس ترشح عفوا على نحو الداعي والمحرك وصرفتم ان الغير آله وطريق موصل للنفس فقط على هذا على هذا نقول اول الفروق ان الغيريه لا بعث يعني لا امر لا بعث مستقل لا بعث مستقل لا بعثه مستقل للغير بعثه منطلق من بعث الوجوب النفسي مترشح من الوجوب النفسي على هذا اذا لا بعث مستقل للغير فلا طاعه مستقل للغير انما طاعته بالتبع اتبع الوجوب للواجب النفسي الواجب الغيري لا بعث مستقل لماذا لانه اله وطريق اذا امر المولى بالنفس امر بالغير فبعث مستقل ما موجود يعني ما يمكن نتصور في يوم من الايام ياتي المولى يقول يجب عليك الوضوء الآن. الان لماذا لان الوضوء مقدم لغيره فإذا دخل وقت غيره أمر به فما يمكن تطور بعث مستقل للغير إذا أمر مستقل ما إلى فاع مستقل ما إلى فاع مستقل ما إلى لأن الغير طريق لأن الغير آل موصل لغيره فإنما يجب إنما يبعث نحو هذا الواجب الغيري إذا كان هناك انبعاث نحو الواجب النفسي وهذا بخلاف الواجب بخلاف الواجب النفسي فله بعث مستقل وله طاعة مستقلة إلا إن قلت خل لماذا ليس للغيري لماذا ليس للغيري بعث مستقل أو طاعة مستقلة المصنف يقول إذا فرضنا هذا إذا فرضنا أن الغيري له طاعة مستقلة له بعث مستقل تعرف هذا يلزم هذا يلزم منه هذا يلزم منه أن المكلفة أن المكلفة لو ترك الصلاة لو ترك الحج تعرف كم عقاب يحصل يحصل على عقاب بقدر على عقاب للنفس واحد بل يحصل على عدة عقوبات. واحد للنفس لترك الصلاة لترك الحج وآخر بعرب المقدمه في عرض المقدم فإذا المكلف ما صلى هذا يعني عقاب لترك الصلاة وعقاب لترك المقدمة أيوة إذا كان المقدمة لها بعد مستقل كل بعث مستقل ينزل أن تكون له طاعة مستقلة فإذا قلنا هناك أمر مستقل للواجب الغيري لابد أن نحكم بأن له طاعة مستقلة فإذا المكلف العطاء لم يتوظف ولم يصلي فله إحقاب العقاب الأول على تكال والعقاب الثاني ترك الوضوء لأنكم فرضتم بعث أمر مستقل موجود في البيت ولذلك نحن نقول اذا ترك المكلف الصلاه فله عقاب واحد عقاب على ترك الصلاه اما الوضوء لا عقاب عليه لهذا نقول ايضا لا ثواب الا للواجب النفسي اذا لا عقاب لا ثواب واضح القضيه بعد قليل اذا الواجب الغيري لا عقاب على تركه فأين الثواب عند التين به لا ثواب مستقل عن ثواب الواجب النفس المرتبط به فإذا توضأ الإنسان وصل يحصل على الثواب للصلاة إذا حمل نفسه إلى الحج يحصل على الثواب للحج والأنفس المساوية واضح الفارق الأول هذا أول هذا أول بله اذا عندك اشكالا ما شيخ ما في بس عندك اشكال؟ لا انما الذي يحصل له فقط الثواب على الصلاه عندك اشكال اسماء ما عندنا وخلي ما تخاف شوف انا ما عنديش قول عنديش قال لك ما فيش اللي مستلف رايش إشكال من اشكالك يعني هذه اللي معنا في سواله هذا بقي على وضوئه يعني ما بما أنه مقدم للولي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 ماشيا على قدميه ماشيا هذا ربع ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله من حج ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله فكيف لا ثواب على لا ثواب هذا كان في المقدمة روح نتكلم نموذج أكثر هذه مش بأخذ الثاني إذا الأول, الأول أنه لا بعث مستقل فلا طاعة مستقل فسأجد إشكال في جملة لا طاعة مستقل يعني التفتوا ما قعدنا أمر مستقل للمقدمة فقط هذا إشكال في المفهوم اللي يعني ما عندنا واجب يجب عليك الوضوء هكذا مستقل نجول الصلاة الوضوء ما يجب لواجب آخر فوجوب مستقل للوضوء ما موجود الذي موجود الوجوب للصلاة فبعث مستقل بعث أمر مستقل للوضوء ما عندنا إذا أمر مستقل ما عندنا فإذا طاعه مستقله للوقت ما إضاء ما عندنا هذا الفرق الاول شكرك استاذ يعني الميزه الثانيه الفرق الثاني الفرق الاول واضح شيخنا الفرق الاول اذا الفرق الاول الواجب الغيري لا امر مستقل فلا طاعه مستقله بخلاف الواجب ان الفرق الثاني اذا لا امر مستقل ولا طاعه مستقله ولا طاعه مستقله اذا لا ثواب لا ثواب الثواب على ماذا على المامور به فاذا لم امر بالمقدمه ولم يطلب مني طاعه المقدمة فلا ثواب لانه لا امر في الاثر لا امر فلا ثواب انما الثواب على الواجب النفسي فلا ثواب على المقدمة لانه لا امر بها بخلاف الواجب النفسي فعليه ثواب فعله له ثواب إذا طل الإنسان كتب له ثواب كذا وكذا عند الله سبحانه وتعالى هل هذا أشكالكم يجينا أنا ان قلت إن كيف تقولون المقدمات لا ثواب لا ثواب لا مستقلة نحن نقول هناك ثواب مستقل للواجب النفسي وثواب آخر مستقل على بعض المقدمات روايات عندنا تقول من زار الحسين عليه السلام ماشيا على قدميه فله عند الله ثواب كذا وكذا في الجنة من حج ماشيا على قدميه فله ثواب كذا وكذا عند الله وانتم بالوجدان وانتم بالوجدان فالمسون الفرق بين من حج ماشيا على قدميه خمسة وعشرين حجه وبين من حج بالطائره هناك فرق في الثواب بين هذا وبين هذا ثواب ذاك اقوى واكثر من ثواب الحاج بالطبع فكيف تقولون لا فرق مع أن الروايات تصرح <تصفيق> للثواب للثواب على المقدمات الجواب الجواب هذا النوع من الروايات هذا النوع من الروايات ينبغي التصرف فيه في ظاهره بأن نقول هاتفه المقصود هنا من الثواب ليس ليس أن يعطي المولى الثواب للعبد على نفس المقدمة لا المقصود هنا بالثواب الثواب على نفس العمل أي نفس الزيارة على نفس الحج لا على المقدمة على المشي إلى الحج أو إلى الزيارة لا على هذا لماذا نعم نقول لأن المقدمة كانت شاقة وطويلة هذه المقدمة جعلت الحج شاق جعلت الزيارة صعبة على المكلف فلأن الزيارة أصبحت صعبة وشاقة على المكلف زيد له في الثواب من بعض عندنا روايات تقول تقول اشرف الاعمال احمزها في الروايات أعظمها ثوابا اشقها على النفس ففي الواقع هنا الثواب مو على نفس المقدم لا الثواب بنفس العمل لكن لان المقدمه جعلت العمل شاق اذا المكلف حمل نفسه من هنا الى نقطه المقرر ماشيا هذا يعني أن يتعب في الطريق وأن يمرض وأن يسرا وأن يتألم بعد بعدين في العمل رح يصير صعب. ففي الواقع الثواب على صعوبة العمل هذه الصعوبة الناتجه من مشقة مقدمة وإلنا في الواقع الثواب هنا مو على نفس المقدمات لا الثواب على مشقة العمل. لأن العمل اصبح على ذلك شاقا فزيد في ثوابه بخلاف الذي حج الطائر وصل إلى مكة المكرمة في اريح في أريح أيامه بدنه مرتاح فهذا لم يكن حجه شاقا بخلاص المشر يكون حجه شاقا فالثواب هنا في الواقع ليس على نفس المقدمة وإنما على نفس مشقه العمل واضح الجواب، إلا أن هذا الجواب فيه تأمم تأم. وقد, وقد خالفه الكثير من العلماء لا. العلماء يحكمون بأن المقدمات على فعلها ثوابهم، لكن ليس على تركها حقاً عجيب. لماذا؟ يدهو العجيب. منا من الله سبحانه وتعالى. منا ترمن الله. ما هو عجيب في المولد؟ على ترك المقدمة عقاد ماهو صحيح. أما على فعلها؟ ثواب موجود. لماذا؟ تفضل. تفضل؟ منا من الله سبحانه وتعالى. ولدى المصنف أعتقد ما اجي هنا أو فيه؟ هنا نعم. مشير لأنه البعض خالص لا البعض يقول المقدمات على فعلها تواف مستقل ولا على فكرها ولا ما ادري واضح هذا الجواب أي القواعد حد نعم المستحب من حيث انه مستحاب لا <تصفيق> <م>. يمكنه <تصفيق> ان يكون قد يكون القراء الاخر قد يكون القراء قد يكون وهذا الجواب إذا قبلنا اقعد اشكال اخر منه. وهو انه عندنا روايات تصرح تصرح بلسانها وتقول وتقول على الوضوء ثواب كذا روايات صريحة على الوضوء ثواب كذا على الغسل ثواب كذا على التيمم ثواب كذا بعد هناك الإشكال السابع كما كنتم منتبهين التصرف في ظاهر الروايات هذا كيف تفعلون كيف تفعلون بهذا الروايات تقول في في الطهارات السلام الغسل التيمم الوضوء تقول من توضأ فقد كتب الله له ثواب كذا في الجنه من توضأ فليه نعم هذه الروايات موجودة فكيف تقولون فكيف تقولون فكيف تقولون, فكيف تقولون؟, فكيف تقولون أيها المصنف أن العمل الغيري لا ثواب لا ثواب عليه نعم لا عقاب نسلة لا عقاب نقبل أما لا ثواب فالروايات تقول في الطهارات الثلاث هناك ثواب مستقل لطهارات الثلاثة فما تقولون ايها المثلث الجواب الجواب كتبتم الجواب الجواب سيأتي في محله إن شاء الله سيأتي في محله إن شاء الله I don't know what I would do تدخل في هذا تحتاج إلى يعني تصر تصر في هذا الباب بعد من هذا فلا تاب ولا, ولا, ولا لا لا نعم اما نحن هنا حكمنا بعدم العقاب صحيح اما ثواب يمكن التفكيك بينهما اذا فعل المقدم يتأخ اذا ترك هذا وان العقاب عدد هذا التشكيك من باب التفضل والمنجة من الله سبحانه وتعالى فقال ما أصابه منه حلًا ما أصابه الله تعالى أنه يومي ما أصابه؟ ما أصابه؟ أصابه جيدا نعم رأينا موجودة أن العمل المستحف في ذويه نعم للطهارة قضى كأنه لقد اردت ان الله لا عندنا روايات من قام إلى الصلاة من قام إلى الصلاة اردت ان اردت لا، لا، ان اردت ان من ان اردت هذا اردت من اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت لكن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان الواحده على اساس الجواب لا تقول لا تدخل بموضوع كلمه على الاشكال او ما قلت هو لا تقول ماذا على الاشكال هذا شيخ اين جواب على الاشكال المسل يقول عندنا روايات على الوضوء ثواب كذا على الغسل ثواب كذا على, على التيمم ثواب كذا فكيف تحكمون بعدل الثواب على المقدمة؟ مع انها مقدمه فيها ثواب قد يكون قد يكون كلامك جواب على هذا الاشكال قد يكون كلامك الجواب على هذا الاشكال احضر حتى ياتي في محله يعني احتمال يكون هذا جواب على هذا الاشكال عندما نقول الوضوء عليه ثواب فنقصد الوضوء المستحب للوضوء الى الفرضي يمكن نقول المستحب أن في وصل أن تركته لا وضو الفلاح إذا تركه وصلى عشان حكم صلاة لا صلاة تكون باطل لأن غضو الفلاح لا يتطهر فلم تقبل الصلاة سيعاقب على عدم الصلاة بالطهر فكأنه لم يصلي صلاة هو كلا صلاة المصنف <تصفيق> لا ما توجهتم الشيخ إلى <تصفيق> هذا المصنف. يقول المقدمات أمر مستقل ليس لها، طاعة مستقلة ليس لها، ثواب مستقل ليس لها. لأن الـ لأن الثاب تفر عن الأمر، متفرع على طاعة الأمر، فوافح. فاذا لا امرنا لا طاعته اذا ترك فلكن اذا ترك المقدمه ولم ياتي بالصلاه فعقابه ليس على ترك الوضوء لا وانما عاده الصلاه اقترافه واذا صلى من دون وضوء عقابه ليس على ترك كانه لا يصلي كانه لا يصل فذا نقول المصنف لا يجيب على الاشكال فياتي بحث مفصل <تصفيق> ان الاشكال هنا بلي بيجي اكيد ان شاء الله المصنف يقول هنا هذه الروايات في خصوص المقدم في خصوص طهره الثلاث هذه الروايات في خصوص الطهره الثلاث وضوء وغسل وتيمم لها جواب مفصل لها جواب مفصل لعل المقصود منها شيء اخر لها جاء مفصلة في محله إن شاء الله قريب سنة قال قال قعنى التبعية في الوجوب الغيري قد شاع في تعبيراتهم كثيرا الرابع أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النسفي ولكن لا بمعنى أنه معلول له بل بمعنى أن الباعث والمحرك والداعي للوجوب الغير طبعا على تقدير كما يقول الشيخ على تقدير القول بوجوب الغير نحن إلى هنا لم نقول أن المقدم واجب أولى على تقدير القول به هنا نقول كأصل موضوع وإلا لا نقول بهذا يعني خذوه كمسلم عفوا على تقدير القول به هو الواجب النفسي باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحو المقدمة إنما هو لغاية التوصل إلى ذي المقدمة إلى ذيها الواجب وتحصيل ذي المقدمة فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل ذيها ولولا ذيها كان مرادان للمولى لما أوجب المولى المقدم ويشير إلى هذا المعنى إن قلت شيخنا ما الدليل, ما الدليل على أن المقصود بالتبعيه هذا المعنى المعنى الرابع يقول ويشير إلى هذا المعنى من التبعية يشير ماذا تعريفهم للواجب الغير هم عرفوه بانه ما وجب لواجب اخر اي لغايه واجب اخر ولغرض واجب اخر ولغرض تحصيل وتحصيله الواجب الاخر والتوصل اليه فيكون الغرض من وجوب المقدمه على تقدير القول به هو تحقيق ذي المقدمه يعني بها الواجب وهذا المعنى هو الذي ينبغي ان يكون معنى التبعيه المقصوده في الوجوب الغيري ويلزمها ان يكون الو... الوجوب الغيري تابعا لوجوبها اطلاقا واشتراطا نقبل هذا من المعلوم وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي لكن وليس نفسي كما قلنا ولكنه وجوب تبعي منفي توصلي توصلي آلي موضاف آلي وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة فالمقدمة آلة وجوبها أيضا يكون آلة لا فق بينهما فشان وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة فكما أن المقدمة طريق وجوبها أيضا يكون طريق فكما أن المقدمة آلة وجوبها أيضا يكون آلة فكما ان المقدمه بما هي مقدمه لا يقصد فاعلها الا التوصل الى ذيها كذلك وجوبها انما هو للتوصل الى تحصيل ذيها كالاله الموصله التي تقصد بالتقصد تقصد والاستقلال لا تقصد هام لا تقصد بالاصاله والاستقلال وانما قصد التباهي نحن نقرا المنطق ونقرا اللغه العربيه نحو ونقرا الصرف لا لأجلها لا لاجل غيرها من العلوم كذلك المقدمه وسر هذا واضح فان المولى بناء على القول بوجوب المقدمه اذا امر بذي المقدمه فانه لا بد له لغرض تحصيله ذي المقدمات من المكلف أن يدفعه ويبعثه نحو مقدماته فيأمره بها بالمقدمات توصلا إلى غرضه الحقيقي غرضه شنو هو الواجب النفسي فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا لا أنه يتبع البعث إلى ذي المقدمة على وجه ينسب إليه بالعرب كما في الوجه الأول ولا أنه يبعثه مستقل لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث نحو ذيها كما على الوجه الثاني هذا مستقل وهذا مستقل ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معذنا له معلولا له كما في الوجه الثالث وسيأتي تتمه البحث في المقدمات المفوته خصائص الوجوب الغير بعدما اتضح معنى التبعيه في الوجوب الغير تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي وهي امور الاول ان الواجب الغير كما لا بعث استقلالي له كما تقدم لا طاعه استقلالية له وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل الى ذي المقدم بخلاف الواجب النفسي فانه واجب لنفسه ويطاع, ويطاع لنفسه ثانيا انه بعد ان قلنا انه لا طاعه استقلاليه للوجوب الغيري وانما اطاعته كوجوبه لصرف التوصل الى ذي المقدمات فلا بد ان لا يكون له ثواب على اطاعته غير السواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمات كما لا عقاب على عطيانه غير, غير العقاب على عطيانه دي المقد... وجوب ذي المقدمات ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي لا أنه يستحق عقابات متعددة بعرض مقدماته المتروكة إن قلت هذا الإشكال الأول وعما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من, من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الصفية عليه السلام وأنه في كل خطط كذا من الثواب فينبغي على هذا أن يحمل يعني أن نتصرف في ظاهره أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته باعتبار أن أفضل الأعمال أحمدها وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوباته صعوبتها كثرت حماده العمل ومشقة العمل فينسب الثواب إلى المقدمة مجادا وإلا في الواقع السواب لمن؟ لنفس العمل وبالعرض باعتبار ان سبب المقدمة أن المقدمة هي السبب في زيارة مقدار الحمازه والمشقة في نفس العمل فتكون السبب في زيادة الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمة بلي؟ ومن أجله ومن أجل هذا ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا استحقاق الثواب على فعل على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الظاهر منه ان الثواب على نفس المقدمه بما هي مقدمه الجواب وسياتي حله ان شاء الله تعالى في دروس اللاحقه وصلى الله على محمد واله وصحبه